مصريا على ش ب ك ة شواطئ ا ل إ س ل ا م ي ة سنلق ما رقاد ظهرا وريح ل ي ا س ا م ي د زكاه بمقدمكم ورود الروض ازدانت و ي ع ل نداه نسيم رياضنا أ ض ح ى بكم يا صحبنا يسعد كمثل القطر إ ذ اروى منابت زرعه تشتد م ق د م ك م ورود الروض ازدانت ويعل نداء مواعظ من مشائخنا وترفيه به نسل فننسى اغم دنيانا وباللحان قد نشدو مواعظ من قد نشدو سنلق م ا ر ي طاد ظهرا وريح الياسامي زكاه بمقدمكم ورود الروض إ ز د ا ن ت و ي ع ل ن د ا ء ف أ ه ل ا م ل أ فرحتنا ضيوفا ل م ل ت ق ى ا ل أ ج م ل مرابعنا بكم تسمو فحيوا بدرنا الاكمل فأهلاً من ضيوف الملتقى ا ل أ ج م ل مرابعنا بكم تزمو فحيوا بدرنا ا ل أ ك م ل اكمل جللقنا ر ض ظهرا وريح ل ي ا س ا م ي ن زكاه بمقدمكم ورود الروض ازدانت ويعلو نداء